ها يا مصيبه الزهره خلت بالقلب جمر خلت بالقلب جمر ها يا مصيبه الزهره خلت بالقلب جمر خلت بالقلب جمر ها يا مصيبه الزهره خلت بالقلب جمر خلت بالقلب جمر جرح القلب ما يجن جنن المحب ما يغمر جرح القلب ما يجن فن المحب ما يغوى يا حب الولف وس يا حب الولف وسم قم فاطمه الزهراء قم فاطمه الزهراء ايام صيبه للزهراء خلت في جمر خلت بالقلب جمر ايام صيبه للزهراء خلت بالقلب جمر خلت بالقلب جمر معاين منذب طلع عطره رجالش طلع عطره رجالش ما اظن ينجبر كسره ما اظن ينجبر كسره ايام صيبه للزهره خلت بالقلب جمر خلت بالقلب جامرة آيام صيبت الزهرة خلت بالقلب جامرة خلت بالقلب جامرة نادت فاطم أبو الله يغب ناريكا حسيت وجع على غدره ها خلت بالقلب جمر خلت بالقلب جمر ها يا خلت بالقلب جمر خلت بالقلب جمر ها يا مصطفى المغني لا هاي المصطفى المغتر نوتي دمج جاره وصووا باطن البسمه صووا باطن ها <صيرا> يا <آه>. مصيبه <متحدث> الزهره خلت بالقمب جمرت خلت بالقمب جمرت ها يا مصيبه الزهره خلت بالقمب جمرت خلت بالقمب جمر من ايام فيبه للزهره خلت في القلب <سؤال> جمر خلت في القلب <سؤال> جمر ايام مصيبه للزهره خلت في القلب <سؤال> جمر خلت في القلب جمر والله حسين من دم حراهم وغالي <متدرس> الله يا حسين همسلك بعد نسف من بعد نسف الزينب وهجد حيدر الحران وهجد <متدرس> <متدرس> كلمات الشاعر الحسيني حيدر خلف الناصري بصوت قادمكم عدنان الميحي الهندسه الصوتية والتوزيع محمد البياتي